باب ما يقال بلغتين يقال بغداد وبغدان مع أنث وذكر ذا وذا قد سمع. وهم صحابي وهم صحابتي كما تقول إنهم قرابتي وذاك صف الشيء وهو صفوته خالصه بوزن قولي إسوته وصيدلاني وصيدناني لبائع العقار في الدكان وهذه من فوق رحل طنفسه نمرقة وقيل فيها طنفسه وفوق رأسيا فتاق لنسوة من تحتها كوزنها قمحدوة وإن تشأ فسمها قلنسية بلياء إذ قد صغرت قليسية وعندنا لطارق إذا قرى بسر قريثاء وذا بعض القراء وقل كريثاء وإن شئت فذا بسر قراثاء وبالكاف خذا ضرب من التمر يبيس طيب والبسر في التمر يليه روطب وهو ابن عمي فلان دنيا بالكسر والتنوين أو قل دنيا ولا تنوّ إن ضممت تدّالا كمثل عُليا دونك المثال تفسيره الدنو في المنتسب ولجتمع منهما عند أبي وشطب السيف مع وشطبه طرائق السيف وفيها حسبه وذمرء أو إمرأني وامرأ وامرأتان كلهم قد قرأ وقلهم القوم وهن النسوة ولك في الذكر الحكيم اسوة وقلهم القوم وهن النسوة ولك في الذكر الحكيم اسوة وإن جلبت اللام للتعريف فالمرء والمرأة في المعروف وقد أتانا بجفان الرذم مملوئة وبجفان الردم وإن كسرت الراء فهو خطأ وهي التي تسيل مما تملأه وهل تمام ولد المولود أو لتمام ذا وذا موجود قال وبالكسر بكل حال ليل التمام أطول الليالي وقلهم الخصيان حتى تفردا تقول هذه خصية وأنشدا لجندل أولد كين بن رجا يمدح إنسانا وقيل بل هجا كأن خصيه من التدلدل ظرف عجوز فيه ثنتاح ضلي قال وقالت مرأة من العرب ترقص ابن هزها به الطرب لست أبالي أن أكون محمقة إذا رأيت خصية معلقة ولي غلام لم يزل رفيقا ويخبز الغليظ والرقيقا وإن أردت اسميهما وفاقا قل يخبز الجردق والرقاقا ورجل من الرجال حدث يبرم أمر قومه وينكث وهو حديث سن بالإضافة كذا تقول لا تقل خلافه وهذه نقاية الأشياء خيارها بالواو أو بالياء نقاوة إن شئت أو نقاية وضدها في وزنها نفاية وأنا يا هذا على أوفازي وإن تشأ قلت على وفازي وذاك جمع وفز أي لست بمطمئن بالله ولا جلست وأنشدوا لرؤبة العجاجي في رجز أتى على المنهاج أسوق عير ما إلى الجهاز صعبا ينزيني على أوفازي والأس أصل الشيء والآساس بالمد جمع وكذا الإساس جمع لأس والأساس الواحد بالفتح والقصر في ذاك الحاسد جمع لأس والأساس الواحد بالفتح والقصر في ذاك الحاسد وإن دعا الإنسان قل أمينا بالقصر يحكي وزنه ثمينا قال جبير وهو ابن الأضبط في الأسدي فطحل فلتضبطي قال جبير وهو ابن الأضبط في الأسدي فطحل فلتضبط مني تباعد اللئيم فضحل لما رآني قد أتيت أسأله أمين زاد الله بعدا بيننا كما أراد بعدنا وبيننا قال وإن شئت فقل آمينا بألف تمدها تمكينا قال الفتى المجنون في ليلة التي أولته من طول الهوى ما أولتي يا رب لا تسلب فؤادي أبدا حب التي لم تبقي مني جلدا ويرحم الرحمن عبدا قال آمين في دعائه ابتهالا قال ولا تشددن الميمة كي لا تكون مخطئا مليما قال وتلك امرأة وتيكا ولا تقل إذا أشرت ذيك سندؤة المرأة قل بالضمي والهمز أصل ثديها من لحمي وقيل بل يختص بالذكراني مثل اختصاص الثدي بالنسواني وإن فتحت ثاءها لا تهمزي واللغتان جاءتا فلتحرزي وجاءنا في إثره وأثره والأثر في السيف كمثل أثره وجاءنا في إثره وأثره والأثر في السيف كمثل أثره وذاك في السيف هو الفرند وشي على الحسام يبدو والقوم أعداء وإن شئت عدا بكسرك العين ولا تقل عدا وقل عدات إن جلبت الهاء فضم منها عينها ابتداء ويعتر الأسنان حفر وحفر وذاك داء ظاهر عند النظر ودرهم زيف معا وزائف تريد غير خالص يعارفوه وقد أخذت دانقا ودانقا وقد رأيت طابقا وطابقا وقيل في الدانق سدس الدرهم وقيل في الطابق أيضا فافهمي آجرة أو ما من الحديد عليه يخبز فخذ تقيدي وخاتم وخاتم وطابع وطابع وكل ذاك شائع وقيل إن الخاتم اسم فاعل كذلك الطابع عند القائلي والخنفساء يا فتى والخنفسة دويبة منتنة مسنجسة والطس والطسة معروفاني كذلك الطست من الأواني وَالطَّسُّ وَالطَّسَّةُ مَعْرُوفَانِ كَذَلِكَ الطِّسْتُ مِنَ الأَوَانِي وَقُلِذِ الفُحْشِ بِفِيكَ الأِثْلَبُ بِفَتْحَتَيْنِ وَيُقَالُ الأِثْلَبُ وَالفَتْحُ فِيهِ يَا فلان أَكْثَرُ وَيُقْصَدُ التُّرْبُ بِهِ وَالحَجَرُ وَحَالِكٌ وَحَانِكٌ وَالحَلَكُ مَصْدَرُهُ وَالفِعْلُ مِنْهُ يَحْلِكُ وحنك الغراب مثل حلكه وقيل ما حلكه من حنكه فالحلك السواد ليس ينكر والحنك المنقار فيما يذكر والجدري واحد والجدري بالضم والفتح لبثري يعتري وأنا قد علمت هذا قبل أن يقطع سرك تقوله لمن أنت أسن منه أو قل سرره بكسرها كما تقول درره والسرة التي هناك تبقى في نقرة البطن إذا ما تلقى وما يسرني بهذا الأمر من منفس ومن نفيس فدري ومفرح أيضا ومفروح به كذا تقول فاجتهد في كتبه والماء بين الملح والعذب أتا يدعى شربا وشريبا ثبتا وذا بخيل لست أرضا حالته خلاله يأكل أو خلالته وذاك ما يخرج من أسنانه إذا تخلل على خوانه وأنا أمليت الكتاب أملي وذلك الإملاء فلتستملي ومثله أمللته أمل وذلك الإملال لا يمل واللغتان في كتاب الله وحسبك الشاهد في التناهي